فَلَمَّا جَاوَزَا طَالَ لَفَتَ فُرَاتِنَا وَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَاهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجْبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْعُ فَأَرْتَدَى عَنَى أَثَارِهِمَا قَصَصَار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 قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خذرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا.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 ولم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عشرا فانطلقا